حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. الحمد لله السلام عليكم شفونا الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على من خلق الحمد لله منا ما خلق الحمد لله عذلنا السموات ومن في الأرض الحمد لله عذلنا عصر كتابه الحمد لله على من عصر كتابه الحمد لله عذل كل شيء الحمد لله ملك كل شيء اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على الله عليه وآله وآله إنك حميد مجيد. وبارك على يا محمد وعلى آله محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميل النجيد يعني نرحب بالأخوة والأخوات الأفاضل في بنامة حياة تربوي ولن ننسى يعني نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونثني عليه الخير كله إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا ومن علينا ووهبانا أعطايا لا نكفيه سبحانه وتعالى ولا ننسى أن نشكر إخوانا وأخواتنا القائمين على هذه المبادرة التربوية في برنامج حياة التربوي جزاهم الله وعننا خيرا و يعني, يعني نتناصح في مسألة أن احنا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأن كل إنسان بيفزل من وقته أو من جهده أو من فكره لله سبحانه وتعالى أن يحتسب هذا الأجر عند الله لا نا ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يوفي الإنسان عمله ولا يستطيع أن هو يكافئ إنسان على ما ما في أج من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن الإنسان يطلب بعمله سنة من الناس ولا طلب الشهر عند الناس ولا طلب محمد عند الناس ولا أن هو يكون بعمله الذي يرجى به الآخرة يبتغي به الدنيا. ولا الرفع في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى تلك الدارة الأخيرة نجعله الذين لا يجدون علوها في الأرض ولا فسادا ولا عقوبة الملتقين فالناس أربعة منهم من يريد العلو في الدنيا والفساد و... و... و... ولا يريد الأخيرة و... ومنهم من يريد العلو في الدنيا ولا يريد الفساد ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو والله سبحانه وتعالى جعل الدارة الأخيرة لمن لا يريد العلو ولا الفساد في واحد عايز, عايز يبقى عالي في الدنيا بس مش عايز فساد هو بس هو نفسه عايز يكون عالي عالي في السناء عالي في الذكر عالي في المحمدة عند الناس عالي إن هو يشعر إن هو له يعني مصدر عند الجميع وفي واحد يريد الفساد يعني هو مش فارق معه قلو لكنه يريد الفجور ويريد إن هو يحقق شهواته ويريد إن الشهوات تنتشر وتزداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودة الزانية لو زنت كل النساء فهي تريد الفجور هي هي تريد الفساد لأنها تحب الفساد و, و, و يعني تنتعش في وجود الفساد وهناك من يريد العلو والفساد زي زي ان الظالمين اللي لا يعالون عند الناس إلا بنشر الفساد زي فرعون مثلا لما كان ينشر الفساد لأنه لا يدين له الناس إلا بنشر الفساد وأهل الآخرة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة ولا عقبة من المتقين فيعني نجتهد الضغة الإجتهاد على أن نقول لنا أعمال الأعمال ديت مش بس أعمال مادية نما يكون لنا أعمال قلبية هذه الأعمال القلبية أن نحن نخلص لله سبحانه وتعالى وأن نحن نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى وأن نرد الله وحده لا شريك له وأن نحن إذا أملنا ورجعنا هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له النهاردة إن شاء الله نتناقش فيه لسئلة حول إيه الدرسين السابقين إيه درس إيه الاعتمادية والذاتية واللي إيه يعني إيه تكلمنا فيه من خلال صورة الكهف في قصة أهل الكهف ومجلس طلب العلم وهمية طلب العلم وليتكلمنا فيه في حديث طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم ولا يخفى يا جماعة يعني مسألة الاجتباط بالوحي ومسألة ان احنا لما جالسنا مجالس الوحي وان احنا نكون حياتنا منطلقة من الوحي هذا له قيمة عالية عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة يعني هذه الحكمة التي بعث الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق الكرآن هذه مقصودة يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ده تبليغ الدعوة ونشر الدعوة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ده يطهرهم وينميهم ويطهر قلوبهم ويعلمهم دين مرحلة الثالثة يبقى المرحلة عنية التبليغ المرحلة الثانية التزكية المرحلة الثالثة التعليم ولا شك إن ممكن إنسان بآية وحدة يبلغ هذه آية ويتزكى بها ويعلم ما فيها من الخير والشوي وأحكام وقال ويعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة هي كيفية تطبيق الآيات اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن, إن, أن كل من ضل عن طريق المستقيم وكل من ضل عن سواء السراط وكل من سلك طريق البدع والأهواء هذا كله لأنه ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني غالب من ضل في عقيدة غالب من ضل في الصفات غالب من زي الأشعرة زي اللي ضل في القدر زي القدرية والجبرية اللي ضل في الإيمان ومفهوم الإيمان زي المرجقة وزي الخوارج وزي المعتزلت كل هؤلاء ظلوا لأنهم ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة اللي هي كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق هذا الكرون ما وأن حمال أوده إن كل إنسان ممكن يناضي بالقرآن بسهولة لذلك كان ابن عباس لما ذهب لمناظرة الخوارج كان بيكون ناضيوهم بالسنة فإن القرآن حمال أوده النهاردة وإحنا إن شاء الله يعني نستقبل أسئلة عن مسألة الزاتية والاعتمدية يعني أوضح بس مسألة أننا إن كلنا يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يحتاج إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وليه يا احنا بنحاول نحاول أن احنا نطرح القيم من خلال مجالس الوحي يعني ليه احنا مثلا ما اختلناش ان احنا ناخد مدرسة نمشي فيها زي المدارس القديمة يعني لا يخفى عليكم ان العلوم تتسع وادراك الانسان يتسع والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويوسع الخلق والسماء بنيناها بأين لا موسعون يعني خلق الله سبحانه وتعالى يتسع يوم عن يوم وعلم الانسان وادراك لهذا الخلق يتسع يوم عن يوم وحتى علوم الشرع وإدراك الناس لعلوم الشرع يتسع يوم عن يوم يعني زمان كانوا يتكلمون اللغة العربية بسليقة هو بيتكلم اللغة العربية بستاجية ثم مرت الأيام ودخل في في الإسلام ودخل في وسط العرب من لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية فبدأوا يحطوا قواعد يعرفوا الناس إن الفاعل مرفوع وإن المفعول منصوب وإن المبتدى مرفوع وإن الخبر مرفوع وإن المبتدى ممكن يكون إن إن بيبقى مبتدى ب وإن الخبر بيكون جملة وشبه جملة وكلمة إن إن مفغض يعني فبدأوا يعرفوا الناس قواعد اللغة العربية حتى يستطيع الناس أن يتكلموا بهذه اللغة العربية ومعت الأيام وكذلك في في العلوم عموماً باء بدأ العلماء يجدوا أن ناس في فكرة معينة بدأت تظهر عند الناس فبدأ ال ال فيها نوع من أنواع الانحراف، فيقولوا مثلاً انحراف في مسألة من مسائل معينة، فبدأ يصنفه من كتاب الله ومن سيدنا ما صلّى تبويبات، يبدأ يضع كتاب في العقيدة هو إيه العقيدة ذيّة مهدي واضطمه من يعني هي أيضا من القرآن والسنة إنما هو بدأ يعيد تصنيف الكتاب والسنة على موضوعات متفوته بدأ يضع كتاب في العقيدة وبدأ كتاب في في الفقه وبدأ كتاب في التفسير وبدأ كتاب في الحديث وبعد كذا العلوم تتسع فبدأوا أنهم يحتاجوا إلى إلى آلات فبدأوا يستنبطو من من الفقه أصول الفقه وكيف يتعامل الفقيه مع مع أصول مع مع الفقه وبدأ يحصل أنواع من أنواع اتساع العلوم في في في في شتى المجالات يعني علماء الحديث بدا يحصل ثوره وبدا يحصل علماء الحديث لهم مصطلحات في يضعوا علم زي علم مصطلح الحديث وعلم الرجال و, و... كنا بنقول ان علوم تتسع يوم عن يوم وان علوم الحديث اتسعت وان طار العلماء ان هم يضعوا علم او وضع العلماء انه مصطلح الحديث وعلم العلل وبدأت العلوم ده علوم الآلات توضع وكذلك في الفقه أن العلماء كانوا قديما يعني بيأخذ بيأخذوا الأحكام من الوحي مباشرة ثم مرت الأيام وبدأ يحصل مدارس فقهية وبدأ يحصل نوع من أنواع التدريج التعليمي أنه مثلا عايزين يدرسوا الفقه فندرس الفقه إزاي فبدأ يبقى في مدرسة مدرسة الحنبليه مدرسة الشافعية مدرسة المالكية في مدرسة أهل الحديث بعيدا عن مدارس الفقهية إن هو يرجس الفقه من خلال الأحاديث فقط وبدأ يحصل مدايس لتعليم الناس لأخي خالص المنطلق والمنتهى هو الوحي باختلاف المدايس العلمية سواء المدارس الحديثية والمدارس الشفوية والمدارس العقديّة العقديّة هي في الأخير موصّلة لبعضها إن في الأخير خالص المبتدا والمنتهى هو الوحي إن الكل يبدأ من الوحي وينتهي إلى الوحي الكل اللي بيحاول يضع مناهج تدريجية سلسلية سهلة بحيث ينتقل فيها الطالب من مرحلة إلى مرحلة لحد ما يستطيع إن هو يفك المصطلحات العلماء ويفهم واجد الله سبحانه وتعالى ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا للأسف بدأ يحصل يعني مع مع التساؤل الزمان ومع قلة العلماء بدأ يحصل نوع الأنواع اللي التراشق والتنافر والتعصب وبدأ الناس يقولوا أنا ولا أنت من أحسن فلان ولا فلان وبدأ يحصل نوع بقى يعني العلماء زمان لما لما قسموا العلوم وقسموا الأمور الشرعي لمستحب وواجب ومباح ومكروه وحرام هو لما لم يكن يضع ذلك لأجل أن الناس تتبخسند النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يضع ذلك لمعارفة الأولى لكن الناس الناضدة بقى بقى لما قلت الديانة وقلل العلماء بقى ممكن يستهين بالأمر إنه مندوب بقى ممكن يستهين بالأمر إنه مباح أمر أباحة والله سبحانه وتعالى وطبعا ترك المباح والمندوب يجعل الإنسان في جزء من حياته مفقود فبيخليه يضطل يعوضه ويتعوضه فين فالأسف يتعوض من الحرام فتجد الناس تتورع عن كثير من المباح وتتورع عن كثير من السنن ثم هي تقع في الحرام لإشباع رغبة الله سبحانه وتعالى أباح الأفعال الشرعية والأحكام الشرعية وأحكام وكثير من الأفعال لاجل إشباع رغبات الإنسان حتى لا يقع في الحرام وفي السنة وفي المباح مندوحة لكن الناس يعني للأسف تعاملت مع الأموي بطريقة مختلفة تعاملت مع الأموي الشرعية بطريقة مختلفة تعاملت مع مصطلحات العلماء بطريقة مختلفة تعاملت مع المسائل أو المدارس العلمية الفقهية والحديثية واختلاف العلماء علماء الفقه وعلماء الحديث في طريقة تناول الأحكام الشرعية ويمكن يعني من من الجميل ما كتب في ذلك لماما الخطابي في معالم السنن في شرح سنن أبي داود وهو يشرح الفرق بين المدرسة الحديثية والمدرسة الفقهية في تناول الأحكام الشرعية وكيف أن ذلك يعني فيه تفاوت عبر الزمان ومع ذلك تجد الناس النهاردة بدأ يحصل نوع من أنواع التراشق مرة أخرى والتحزب مرة أخرى يقولوا لا أنا الفلان وأنت وانت ما بتفهمش وضل ضلال وضل جهلة فلذلك الأمة في هذه المرحلة من مراحل التفرق تحتاج إلى الوحي. شباب المسلمين يحتاجون إلى الوحي. كبار المسلمين يحتاجون إلى الوحي. أطفال المسلمين يحتاجون إلى الوحي. نحتاج مرة أخرى إلى أن نعود إلى النبع الصافي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذاً وعطاءً نحتاج إلى أن نرجع إلى أقوى العلماء وطريقة العلماء في تناول الوحي وكيف تناول علماء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الجهوز إمام أبو حنيفة الرجل صاحب العقلية المتقده دائما وضع عصور فكر الإمام الشافعي رجل الحديث الذي يعني لا يشق له غبار الإمام مالك رجل الذي يعني دانت له العلماء بالخير وعرفه بالخير في شتى أنواع العلوم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل وصاحب المدرسة الحديثية وصاحب المذهب الفقهي المذهب الحنبلي وإمام أهل السنة والجماعة في العقيدة الإمام أحمد بن حنبل ومرورا بالعلماء كثيرا يعني يعني وتدائج والتسلسل العلمي الناس محتاجة إنها ترجع مرة أخرى إلى أن تأخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتعلق بالوحي مرة أخرى أخذا وعطاء الدرس الأول اللي احنا نتكلم فيه كنا نتكلم فيه على الاعتمادية والذاتية وكيف أن احنا ما نبقاش يعني دائما يعني إمعا دائما أن احنا نعيش في ركب الناس إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أساءنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن إماعة إن أحسن ناس أحسنت وإن أساوه أسأت إنك نوطل نفسك على إن أحسن ناس أن تحسن وإن أساوه أن تحسن إنك انت يبقى عندك نوع من أنواع تحرير الإرادة ويمكن من الدروس المهمة جدا والذي يلحق بدرس الاعتمادية والذاتية درس تحرير الإرادة هو موجود أيضا على السابق كلاود ممكن تسمعوه درس تحرير الإرادة أن أنت لديك إرادة حرية تحسب عليها وأن أنت لدي مساحة معينة من الاختيارات هتحاسب عليها وان انت ديك اعمال هتحاسب عليها وان انت ديك افكار ينبني عليها اعمال وتصورات ينبني عليها عقائد وعقائد ينبني عليها احكام وافعال هذه كلها ستحاسب الإنسان سيحاسب على على أفعالي سيحاسب على نظراتي سيحاسب على كلماتي سيحاسب على وجود أفعالي فينبغي علينا أن ندرك ذلك أن أنت مش كفاية أن أنا أورص الناس كلها كده وخلاص وأنا أعيش بقى إيه؟ وانا أعيش زي ما الناس عايشة وأنا طلعت بقيت أهلي كده وديت المجتمع كده بل عتب الله سبحانه وتعالى على من قال ذلك إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثرير مقتدون عتب الله على من وجد أو على من رد على دعوة الرسل بأنه اقتدى بالمجتمع وعاتب الله سبحانه وتعالى على من استبدل دعوة الرسل بهداية يعني استبدل الهداية في دعوة الرسل بالهداية في المجتمع اللي هو إن على إثرهم مهتدون في فرق مهتدون وفي فرق مهتدون اللي قال المهتدون هو بيقول أن أقتدت بهؤلاء لأن هؤلاء vão أعيش مثرهم لكن قال مهتدون المهتدون، بيقول أن هؤلاء فيهم الهدى يعني لو أنت بتكلمني على الهداية وعايز تعرف الطريق الصواب في هذا المجتمع وفي طريق المجتمع هو طريق الصواب فعتب الله على ذلك قل إن هدى الله هو الهدى قال الله سبحانه وتعالى فمن يهدي الحق حق وأن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي الذي تعرف على خلقه بالهدى فمسألة أنه نحن يعني ينبغي نحن نكون عندنا نوع من أنواع تحريج الإرادة أنك تفهم وأنك تفهمي أنك أنت مخاطب بالوحي وأنك تفهم وتفهمي أن ربنا سبحانه وتعالى يحسبك ويحاسبك ويحاسبني على أفعلنا وعلى أوقاتنا وعلى أعمارنا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملة وأننا سنحاسب بين يدى الله سبحانه وتعالى على خطاب الله سبحانه وتعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوحي اللي بين أيدينا ربنا هيحاسبنا احنا كاطفال واحنا ككبار ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل إنسان ولن يحاسب الله سبحانه وتعالى كل إنسان حتى يبعث الله سبحانه وتعالى إليه رسالة واضحة فلا بد نفهم ده نفهم ان احنا مخاطبين بالرساله يعني النبي عليه الصلاه والسلام خاطب علي ابن ابي طالب وهو ابن عشر سنين وده يعني اتكلمنا فيه في اسئله افتتحيه للاجابه ان ازاي ان علي ابن ابي طالب كان عليه ان يختار عليه اختيار اختيار مصيري في حياته وهو ابن عشر سنين وزي ان زيد بن حارثه كان عليه ان يختار وهو ابن عشر سنين وازاي ان نسيه ام غاد ثقوي هذه المرأة التي يعني نشات في في في في قمه الترف وحياتها في غاية الترف وكان عليها أن تختار أن تختار إما أن تكون وراء موسى عليه السلام وإما أن تكون وراء فرعون طبعا كل اختيار له تبعيات إزاي إن كل إنسان عليه أن يختار الإنسان الغني عليه أن يختار الإنسان الفقير عليه أن يختار الإنسان الشاب عليه أن يختار الإنسان الكبير عليه أن يختار الطفل عليه أن يختار عليه أن يختار حياته عليه أن يختار تصويراته عليه أن يختار أصحابه عليه أن يختار كدوته عليه أن يختار منطلقه عليه أن يختار طموحاته عليه أن يختار تضحياته هو كل إنسان بيختار ولا لا ينبغي أن يتحجر الإنسان. هيقول وصالة المجتمع ضغط علي أصل المجتمع شديد. أصل الطيار عالي. أصل أنا ما قدرش أجهر باختياراتي. أصل أنا ما قدرش أختار في وسط الناس. أصل أنا ما ينفعش أن أنا أعيش وليه اختيارات خاصة. أصل أنا ما ينفعش أنشئ حياتي الخاصة. هذا كله يعني عتب الله سبحانه وتعالى عليه. ووضحته سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف وقصة الشباب اللي نشأوا في مجتمع بعيد عن الله سبحانه وتعالى ومجتمع يعني كان يعني كان عنده استعداد إنه يرجمهم لأجل إن هم يخالفوا المجتمع وكيف إنهم استطاعوا إن هم يختاروا حياة خاصة بهم ويختاروا طاعة الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى سمى سوء من أعظم سوء كان بسوء الكف يعني تخليدا لذكر هؤلاء وتخليدا لأفعال هؤلاء وتعريفا وتبييناً لنا حتى نتعرف أنه ليس لنا حجة أن أنا أقول أصلاً ضعيف طيب الناس لي كانت ضعيفة والناس لي كانت مش لاحية حاجة الناس لي ما عرفتش تعيش بالدين إلا في كهف بعيدا عن أنظار المجتمع وأنظار الجميع ومع ذلك قررت أن تفعل ذلك والله سبحانه وتعالى جعلهم آية ليس لأنفسهم ولا لأقوامهم إنما آية للعالمين وأنظر الله سبحانه وتعالى جبريل بعد مئات السنين أو ربما آلاف السنين على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة هؤلاء وليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيف أن هؤلاء فتيأ أمنوا بربهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى زادهم هودة إيه إيه إيه لما اختاروا الله سبحانه وتعالى والدغس الثاني محباً بنتكلم على طلب العلم وأهمية طلب العلم ويعني يعني فضل طلب العلم وكيف أن الإنسان عليه أن يعني يظل مع مع العلم إلى المقربة وإن هو يعيش عمره كله يبحث ويتعلم عن الله سبحانه وتعالى ويتعلم رؤيت الله سبحانه وتعالى وتكلمنا إن العلم ده مصطلح في الشرع محمود عند الله سبحانه وتعالى وإن العلم المحمود عند الله سبحانه وتعالى ليس معناه كسكت المعلومات إنما معناه, معناه العمل بهذا العلم ويعني لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن يمان لما لما سأله عن الفتن وقال من العصمة قال تعلم كتاب الله واعمل ما فيه والحديث الآخر حديث أيضا حذيفة حديث نزلة الأمانة في جزج قلوب الرجال قال ثم علم من القرآن وعلم من السنة فكان الإيمان وكأن الإيمان يزداد بالعلم من القرآن والعلم من السنة وكيف أن, أن الإنسان كلما تعلم عن الله سبحانه وتعالى كلما ازداد لله خشية وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن كل إنسان ما يستطيع أنه يتعلم من أحكام الله ويتعلم عن أوامر الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرفعه كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات وإن ليس معنى أن هذا إن هذا العلم محمود عند الله إن الإنسان يبحث عن أي علم هناك علم ضال كما كانت الشياطين تعلم الناس السحر ويعلمون الناس كيف يفرقون بين المرء وزوجه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العلم النافع ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العلم الذي لا ينفع يعني حريم بنا جميعا أن نكتهد في طلب العلم أن نحن نحفظ كتاب الله وأن نحن نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي فينا يستطيع أن يلتحق بمدرسة علمية حسب المتاح له لو مثلا جنبه شيخ بيتعلم بيعلم الناس الفقه جنبه شيخ بيعلم الناس العقيدة جنبه شيخ بيعلم الناس الحديث على ما يتيسر أو هو عنده همة أنه يرحل في طلب العلم وهذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى يعني علماء الأمة دايما كده لما تيجي تكره في سير العلماء يعني إمام الزهبي في سير علام النبلاء وبتكلم عن, عن النبلاء من أهل العلم الأعلام وهو يذكر العالم يقول شيوخه وتلاميذه وكانه يقول ايه يقول رحلته يعني وكانه يعني ده مسألة يعني اصفق عليها جميع العلماء ان الكل كان يرحل يرحل في طلب العلم ولا شك ان هذا من المعاني العظيمة القوية وربنا سبحانه وتعالى اوضحها كثيرا و وحضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء الذين رحلوا في طلب العلم نبي الله موسى عليه السلام اللي هو قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فسيدنا موسى لما علم أن هناك رجل يستطيع أن يعلمه شيء عن الله سبحانه وتعالى مضى موسى عليه السلام حقبا من الزمن حقبا من الزمن ده مدة كبيرة من الزمن حقبا من الزمن حتى يتعلم وكان معه فتاة كان أيضا النبي اللي هو يوشع نون عليه السلام فتخيلوا اثنين انبياء يرحلون في طلب العلم وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا رحله طلب العلم حتى نتعلم كيف تكون همتنا عليها في طلب العلم اللي الانسان اللي جنبه اللي عنده همه ان هو يرحل في طلب العلم من من بلد لبلد وعنده مساحة مالية دون ان يضيع من يعول ان هو يعني يجتهد في طلب العلم فهذه منقبة وهذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى وحتى لو إنسان قاس يعني نوع من أنواع ال ال يعني شدة العيش أو ال المعيشة الصعبة لكنه هذا هذا هذه رحلة في طلب العلم من الأشياء العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولا يقف على أن العلماء يبتلون كما يبتل الجميع يعني ما حدش يتخيل من بأن الإنسان هيا يقح الطلب العلم إن هو مش هيبتلى دا بلاء العلماء أشد من بلاء من بلاء باقي الناس لأنه كما أنهم يسبح لهم الملائكة يسبح لهم ملاك السماوات ويسبح لهم أو يستغفر لهم النمل في الجحور والحيتان في البحر فكذلك إذا هم أضلوا الناس وإذا هم لبسوا على الناس دينهم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا إذا كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى فا طلب العلم يا جماعة من المسائل عظيمة جدا ويعني لا ينبغي علينا إن إن إحنا نتراشق نتراشق بدعوة العلم إن للأسف الواحد بيضى مث مثلا عالم من علماء أو طالب علم أو داعي من الله سبحانه وتعالى حصل بعض الكتب وتتلمز مثلا على بعض المشايخ فإذا هو بدل ما ما يعطي وقته ليعلم الناس أمر الله ويعلم الناس دين النبي يعني دين الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أحكام ربهم ويقرب الناس من الله سبحانه وتعالى ويرحم الخلق بان هو يبث الخير فيهم فتجد منشغل بان هو يشتم فلان ويشتم علان ويقضح في فلان ويهمس فلان ويلمس فلان والأسف تفاجئ أن هؤلاء الذين يهمس فيه ويلمس فيه هو أيضا من من من الدعات الله سبحانه وتعالى أو من الذين يشهدون أيضا في تعليم الناس الدين فيعني تشعر بان يعني ما تفوقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغي بينهم إن هذا بغي هذا ظل إن ولا ينبغي على الإنسان إن هو يأخذ العلم ليكون سلاح يضرب به الناس إنما يأخذ العلم ليكون سلاح يتقي به الله سبحانه وتعالى ويتقرب به الله سبحانه وتعالى ويرحم نفسه ب بأن يعني يبدل من وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى ويرحم الناس بأن ينير لهم الطريق طريق الله سبحانه وتعالى ويسهل عليهم ويعني يدلهم على طريق الله سبحانه وتعالى وهو طريق الخير وطريق النفع وطريق الصلاح وطريق الفلاح في الدنيا والآخرة فيعني حرينا بنا إنه نحن ما ننتظرش حد لكي إيه إيه إن أجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ليه ما حفظتش رققان مستني حد يجي يحفظني مستني حد كلنا بنقول إيه إيه إيه ليه ما حفظتش رققان واحد بيقول والله يا يصنع منتظر إن حد يجي يحفظني أصلاً ما جادش ما فيش محفظ جنبي أصلاً ظروف الشغل مش متيحة يعني لا يعني صعبة أن أنا أعطر أن أنا أوفر وقت أننا جماعة العلم محتاج بإنها مجهود محتاج بإنها بازل محتاج بإنها صبر أن مفهوم العلم نفسه المحمود عند الله أن العلم يتبعه العمل مفهوم العلم نفسه مش مش مسألة الكتاب الصعب اللي محدش بيفهمه إن مع ال القرآن علم علم الإنسان الله سبحانه وتعالى علم القرآن الله سبحانه وتعالى يعني القرآن علم عظيم ومعاملات الله سبحانه وتعالى علم عظيم وأحكام الله سبحانه وتعالى علم عظيم فالناس بتخيله إن العلم يعني الكلام الصعب الشديد اللي محدش بفهم منه حاجة الوحي علم يا جماعة الوحي علم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علم وكلام الله سبحانه وتعالى علم ينبغي علينا أن نبذل فيه أعماغنا حتى نصل الله سبحانه وتعالى أن مفهوم العلم ومسألة البذل في طلب العلم وأننا ما نبقاش دايما مستنيين حد يجي يعلمنا يعلننا أننا نبحث ونجتهد في المتاح والمحيط اللي حوالينا وكل إنسان يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر صدقه يعني كما قال الشيخ الاسلام الصادق يصنع الله له الصادق يصنع الله له يعني لو انت ما عندكش أسباب متاحه حواليك لكن ربنا سبحانه وتعالى اذا وجد منك الصدق فالله سبحانه وتعالى ييسر لك الامر كما قال الله سبحانه وتعالى اما من أعطى واتقى وصدق بحسنه فسنيسره لليسر الله سبحانه وتعالى قال الذين امنوا يهديهم ربهم بايمانهم والله سبحانه وتعالى قال اي اي اي اي اي اي اي والذين أجهدوا فينا لنهدئنهم استو لنا وإن الله مع المحسنين فالله سبحانه وتعالى يعني يعني يعطي من شاء ومن أراد وييسر الطريق لمن صدق في الطريق الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الذي كُتله في معدك ولم يعني تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال هو هو يعني هذا الرجل الذي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه بعض من المال فقال ما ما ما بيعتك على ذلك إن بيعتك على أن أسلم وأجاهد وأقاتل في سبيل الله فإذا مت أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق يعني إذا أنت صادق ربنا سبحانه وتعالى يوفيك ما عهدت الله سبحانه وتعالى عليه فلما جاء في اليوم الثاني في القتال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقد دخل سهم من نفس المكان الذي أشار إليه وخرج من نفس المكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو يعني هو ده نفس الرجل اللي كان يتكلم أمس ويقول أنني عاهدت الله على ذلك ورفض إن نبيا صام يعطيه عطية من العطاء، قال قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو هو يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، فهذا الرجل صدق مع الله سبحانه وتعالى فلما صدق مع الله صنع الله له سبحانه وتعالى الأسباب التي بها ينال ما عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الصادق ربنا سبحانه وتعالى يغير له نواميس الكون والله سبحانه وتعالى ييسره لكل خير إذا صدق ما عند الله سبحانه اذا في إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي علينا ان ان يعني نقول والله سبحانه اجتهدنا وخلاص بقى هو ده المتاح ومش لاقينه قدامنا الله يعلم إذا أنت فعلا ده اخيك ولا يعلم إذا أنت بتتحجج الله يعلم إذا الإنسان فعلا بيبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى وبيع ولا يعلم أن أنت عايز تقول كلمتين توضي بها الجميع لكنك حقيقة يعني أنت تخادع تخادع نفسك أمام الناس وتخادع الناس أمام نفسك وتخادع وتظن أنك ستمر بهذه المخادعة ولكن سيفاجأ الإنسان أنه يحسب بنادي الله سبحانه وتعالى على كل شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي أمد الإنسان وهو الذي يعلم الإنسان وهو الذي سيحاسب الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فيعني حقيقة بنا أن نجتهد في طلب العلم ولا ننتظر محدش ينتظر ويقول أصلا أنا مستني الناس كلها تحضني على طلب العلم والناس كلها يبقى في مدرسة علمية واضحة وجميلة وظريفة وأهل العلم كلهم يجتمعوا في مدرسة واحدة ومعدش حد يشتم في حد ومعدش حد ينقض في حد ومعدش حد يتكلم على حد عشان أنا أتعلم بقى في بيئة لأننا شايف إن فيه نزاعات كثيرة وفي مشاكسات كثيرة وفي ودود كثيرة إنما ينبغي الإنسان أن يجتهد ويبحث عن الحق في وسط كامل هائل من الظلمات والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى سواء السبب أقوله قولي هذا الصلاة الله يوفقكم وين شاء الله يعني نستقبل الأسئلة لو حد عنده أي سؤال إيه نحن سن بالفعل جزاك الله خيرا دكتور أحمد ربنا يبارك في حضرتك رب جزاك الله خير هو في أسئلة جد بالفعل هي بس ما في شيء عند عن حضرتك على الشات ولا يعني الجهل فرط موجود سؤال اه اه العلم كثير ومتشعب وفداك طلب يحدث بعض التقبح الخوف من كل إنسان جال قوي من الله فيه. ماذا عنك تسبب التقبح الخوف إلى قبلها شيخ طيب أنا هيا لحضرتك ممكن عشان خرجت ودخلت فهن لحضرتك ترتيب ايه انا بحضرك على على النسيه ممكن نحطها على شات حتى اه على الشات شاء الله طيب العلم كثير كثير ومتشعب ازاي تغلب على هذا الخوف والتغلب على ان تحوله الى انتكاس وتوقف عن طلب العلم يعني طبيعي يا جماعه ان ان الانسان يوازن ما بين ان هو يطلب العلم وما بين ان هو ايمانه يعني يحصله العلم بيزيد الإيمان والإيمان بيزداد بتحصيل العلم يعني يعني كما قال قاله يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين هوتوا العلم درجات ولكن لكل شيء ثمن فبلاش نبقى متطرفين يعني بلاش أصلا لو جيت أطلب علم قلبي هيقصه أصلا لو جيت أزود الإيمان دم مش هينفع أطلب علم ليه, ليه يعني ليه, ليه نعيش الحياة اللي فيها التطرف دي عادي يساعدنا إن إحنا يكون عندنا باب من أبواب العلم وعندنا باب من أبواب الإيمان مطلقًا العلم بقصيش القلب العلم إن هو اللي بقص القلب العلم اللي اللي ما بي ما الإنسان يستفيد منه فلذلك إحنا محتاجين دايما وإحنا بنتعلم نسأل نفسنا السؤال أنا هستفيد من العلم ذا إيه وهنطلق به فطاعة الله إزاي ووإزاي يعني مهم جدا يا جماعة وإحنا بنتعلم العلم إن إحنا نعرف نية طلب العلم. أحيانا بيكون العلم أنت تستفيد منه معلومة هتستفيد منها بعد عشر سنين تعلموا العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه أحيانا بيكون العلم بيصحح تصور معين في الحياة وأحيانا العلم بيزود عقيدة معينة وأحيانا العلم بيدلك على عمل معين هتقوم تعمله الآن مش معنى إن أنا بتعلم علم ممكن مثلا علم أصول فقه مثلا ممكن يكون في نوع من أنواع الجمود شوية لكن العلم أنت هتحتاجه يوما ما وهتعرف, وهتعرف إمته وإنت بتعرف تناقش الأدلة ولما تيجي عند المرحلة دية ففكرة إن العلم بيقصي القلب أو العلم إن أنا بحس إن أنا مش لاي قلبي فيه أو إن أنا بعيد بالعلم أو يعني خايف إن العلم يعني إن أنا في حاجة كتير مش عارفها فكل ما أدخل في حاجة أحس إن أنا يعني من شدة الجوع كل حاجة عايز اعرفه في كل وقت المسألة بسيطة خالص ان احنا نغير حياتنا ان احنا كل يوم نتعلم شيء ونعمل به وندعو إليه يعني كان ابن القيم تكلم في هذه المسألة وقال ان افضل منهج ان منهج علم عمل دعوة ان احيانا احنا بنتعلم عشان ندعو فين العمل يعني انا مش عايزك تتعلم عشان تطلع تتكلم أنا عايزك تتعلم عشان تعمل. فخلينا نتعلم شيء ثم نعمل به ثم ندعو إليه. لما تيجي تدعو أو هتيجي تتكلم بالعلم أو حتى لو أنم تتكلم بالعلم والعلم ده كان له أثر عليك أثر على سلوكك أثر على تصوراتك أثر على أفكارك. سدقني هيكون الكلام مختلف لأنك بتعمل بهذا الكلام. فيعني الأمر مش مش محتاج يعني مش محتاج صعوبة ولا يبقى فيه مخاوف إن شاء الله أن أنا هضيع حضيع ليه هنتكس هنتكس ليه؟ يعني هو ال طريق ربنا سبحانه وتعالى مش طريق أنا متلصم فيه إنما طريق أنا بس الله سبحانه وتعالى فيه لداية وأنا أعلم أنه هو الطريق الوحيد الصحيح على وجه الأرض يعني أنا ما عنديش بديل هروح فين هروح للشيطان هروح تاني للمعاصي والفجور وأنا عارف أن دي أخيرة هنار ده, ده قرار حياتي ده اختيار إن أنأ مابتوني عندي أن أراد العيسة Rak � etme أنا عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير عرفت أن كل شيء بيد الله عرفت أن الخير بي... خير بيدي والش lobأ ليس إلي عرفت أن أنا محتاج ربنا في كل لحظة من لحظات حياة عرفت أن يسكي بيد الله وأمني بيد الله وحياتي بيد الله وأمور بيد الله وسعدتي بيد الله عرفت أن أولادي بيد الله ومستقبلي بيد الله فكيف أعرض عن الله فهنا أن ده اختيار أن فكرة أن خائفة خايف I'mIs and Kes!? EnCping I'm going أنا ما عادش عندي مساحة لخذ الاختيار. إنما أنا بفكر الاختيار إن أنا بقول يا رب هديني، أنا رب ضعيف، أنا رب ما تسيبنيش ومدأ أشوف كيف أقترب من الله سبحانه وتعالى، كيف أتعلم آية من آماد الله، كيف أتعلم عن الله، كيف أعرف كيف أقترب من الله، كيف أعرف أحكام الله، كيف أعرف كيف أؤدي الله سبحانه وتعالى، كيف أعرف الاسلوك الطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى تلك الأنبياء والمسررين والعلماء المصلحين والمتقين والمحسنين ولا أسلوك الطريق الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى المتكبرين والفجرة والعصا وعتات الكافرين الناس اللي اعراضت عن الله سبحانه وتعالى يعني المقصد أنا مش مش داخل الدين عشان أتلصم وأصنع و... كده هضيع لا ضيع من أول من الأول أنت داخل الدين أنت بتحتاج ربنا أنت عارف يعني إيه أنت, انت محتاج تدخل الجنة أنت فاهم يعني إيه أن في جنة ونار وان, وأن الله رب العالمين يعني خلينا جماعة نعتبر علم عمل دعوة علم عمل دعوة كل يوم نتعلم شيء ونعمل به وندعو إليه أحيانا يضغب يغلب على الحياة العلم والعمل بيكون أقل شوية أحيانا بيغلب على الحياة العمل ويكون العلم أقل شوية، إحنا بيغلب عن الحياة الدعوة والتع... والتعليم ويكون العلم والعمل أقل شوية، لكن لابد يكون الثلاثة موجودين في حياتنا بنسب متفاوتة. ماذا أتعلم العلم؟ أقول القرآن. يعني لا تعدل بالقرآن شيء. أول حاجة القرآن وبعد كده أتعلم ااا الاداب والأخلاق وبعد كده أتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بالتدريج وبعد كده حسب المتاح ان انت احنا كتير انت بتتكلم على الصورة المثالية او الصورة المطلقة اللي هي المطلق في ال... في الازهال لا في الاعيان يعني حاجة زهنية لكن لما نيجي ننزل على أرض الواقع على, على كلامنا في الأعيان على كلام الواقع هتجد أصلا المتاح ممكن تلاقي شيخ مثلا جنبك وممكن ما تلاقيش مش هتلاقي لدورة موجودة على النت ولا حاجة فأنت هنا هتلتحك بالمتاح لكن أبدأ بإيه ابدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى ابدأ بتعلم كيف الوصول الله سبحانه وتعالى ابدأ بتسبيت نفسك وتوبة نفسك على أوم الله سبحانه وتعالى ابدأ بالدار الأخيرة ابدأ بسيرة الأنبياء وسيرة قص الأنبياء ابدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأحكام التي يلزمك يعني أنت ما ينفعش تعيش من غير الطهارة والصلاة ولو كنت من أهل المال تتعلم الزكاة ولو أنت مش من أهل المال مش هتفق معك الزكاة الآن ثم بعد ذلك لو نويت أنك أنت تدخل في باب من أبواب الحياة عليك أن تتعلمه يعني أنت هتتجوز محتاج تعلم الزواج وتعلم كيفية معاملة الزوجة وأختها هتتجوز محتاجة أنها تتعلم أحكام الزواج محتاجة تعلم كيفية أحكام الزواج علاقة علاقتها بزوجها وحقوق زوجها عليها إيه ربنا إذا زوجتك أبناء لو أنت بسهر في التجارة محتاج تعلم أحكام البيوع وأحكام التجارة لو أنت بسهر في القضاء محتاج تعلم أحكام القضاء لو أنت بسهر في الطب محتاج تعلم أحكام الطب بعد ذلك لو أنت خلصت فجود الأعيان اللي عليك وقيت عندك مساحة وقتيه بقى أنا عايز أبقى راجل بتاع تكويد أنا عايز أبقى راجل من علباء الحديث أنا عايز أنتقل لأن أنا أكون من الفقهاء فهبدأ ألتحق به مدرسة فقهية معينة سواء كانت مدرسة مذهبية أو مدرسة حديثية لحد فترة معينة وبعد كده لك بعد ذلك أنت تنتقل كيف شئت دايما يا جماعة المشكلة في طلب العلم في البدايات دايما المشكلة بتكون فيه السلالم الأولى دايما المشكلة بتبقى في السلالم الأولى وإلا فمتقدمين من طلبة العلم والعلماء ميبقاش عنده مشكلة أصلا في الانتقال من كتاب لكتاب ومن علم لعلم ومن فن لفن, لفن لأنه حصل دايما الأصول فأبدأ بإيه؟ أبدأ بتحصيل الأصول إيه الأصول؟ رقم واحد كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا أنا ما عنديش قوة حافظة على الأقل القضاء يعني نقرأ الكتاب القرآن نقرأ القر كراءة صحيحه خود إجازة في كتاب الله كراءة كتاب الله سبحانه وتعالى اكرأ القرآن كثيرا خلي لك علاقة مع القرآن عايش الدار الأخيرة عايش اسماء الله سبحانه وتعالى أسماء الله الحسنى يعني تعرف على وصول الطريق الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك انتقل انتقل بقى وانت ماشي لما ده هياخد منك قديم ممكن ياخد منك سنة واثنين وثلاثة ويتعلم الفكر انتقل بعد ذلك يبقى كوان الله الحسنى للحسن الدار الأخيرة سنة النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء معاني القلبية والتزكية ثم بعد ذلك انتقل إلى ال العقيدة انتقل إلى الفقه وبعد كذا حسب بقى هتتلقى حسب ال ال ال ال احتياجك وحسب الفرض عليك يعني في أحيانًا واحد فرض عليه انه يدرس حق علم معين ليس فرضا على الآخر ان مش كل الناس في نا... يعني الناس متخيله دايما ان العلوم كلها فرض على كل الناس لا يا جماعه العلوم مش كلها فرض على كل الناس هناك من العلماء من مات ولم يعلم عن كثير من علوم الشرع شيء وهو عالم حقيقة شهد له القاصي والداني بالعلم لكنه العلم ال... ال... الذي فاته تحصيله من علوم الشرع لم يكن له اصلا يعني كثير به احتياج ما كانش محتاجه اصلا في حاجة كثير من علماء كثير من الفقهاء لم يكن عنده كثير من من من من العلم عن الحديث وتصحيح وتضعيف الاحاديث كثير من المحدثين لم يكن عنده علم اصلا باصول الفقه ولا مات عاش ومات عالما ولم يدرس اصلا اصول الفقه يعني في فرق من العالم المطلق المجتهد المطلق وفرق من إن, إن عالم في باب من أبواب العلم الشرعي فتح له بابه لأنه كان عنده احتياج فيه أو كان عنده أدواته أو تربى في مدرسة كان فيها هناك من حصل باقي العلوم الشرعيه وهناك من لم يحصله لكن أبدأ بإيه؟ أبدأ رقم واحد بكتاب الله ثم انتقل بعد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأدب وتعلم أدب طالب العلم كتاب جميل من من الكتب الجميلة اللي أنصح به الإخوة كتاب حلي الطالب العلم الشيخ بكر أبو زيد اسمه حلي الطالب العلم حلي الطالب العلم الشيخ يعني تكلم فيه عن أدب طالب العلم وتكلم عن تدقيق في طالب العلم وتكلم عن مدارس العلم وتكلم عن بداية الإنسان كل إنسان يبدأ فيه في ومن الناس الجميلة اللي شرحته يعني رحمه الله الشيخ محمد المصالح اللثيمين الشيخ اللثيمين شرح كتاب حلي الطالب العلم كتاب جميل وشرحه أيضا جميل مسألة كيف أنوظم الطريق في طلب العلم حتى الأزل في طريق مشتتة وأخذ من كل طريق كوز استمر الحاجة اللي تدخل فيها خلاصة لحد النهاية في حاجة اسمها همة التمام ولنا على الع... في درسة على الساوند موجود اسمه ال... الاستمرار والتمام على ما أذكر الاسم يعني كيف السبيل على السبات على الأوضاد اليومية من الذكر وتدبر وهما أكثر عملائي أجهد في تسبيتهم وسائل المعينة على ذلك هذه هذا بلاء الحياة يعني إزاي أثبت هو دي بلاء الحياة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على نينك فإننا محتاجين إحنا آه يعني آه يعني ندعي ربنا سبحانه وتعالى بذلك وهو ده أحيانا الإنسان ينشغل عن عن عن الوجود ينشغل عن الطاعة هو هو امتحان الحياة يعني هو ده اللي ده دي النقطة التي يبتلى فيها يبتلى فيها الجميع والناجح فيها من من سبته حتى النهاية يعني يوما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أط الله بقلب سليم أن استطاع أن يحافظ على سلامة قلبه رغم كل المتغيرات ف... فدي مسألة محتاجة مننا عبادة ومحتاجة مننا دعاء ومحتاجة مننا نأخذ بالأسباب ومحتاج أن احنا نجاهد أنفسنا ونقع ونقوم ونقوم ونقوم ونقوم تاني ونقوم تاني حتى نصل إلى نوع من أنواع الاستقرار في هذا الأمر فضلاً ما العمل لو فتح الإنسان باب علمه وخير يصر الله له هذا الطريق ثلثياً عجيب والحمد لك أن توصف في نفسه أنه يستحق هذا العلم أفضل من يستحقه كيف هو أنه من الله واختبار دي ده وسوسه يعني السؤال ده من أوله كده وسوسه السؤال ده غلط يعني يعني إيه يستحق حملة العلم لا أحد يستحق أي شيء الله سبحانه وتعالى الوهاب الله سبحانه وتعالى الوهاب الذي يهب في الجميع كل شيء يهب من الله سبحانه وتعالى عطاؤن بلا سبب، عطاؤن بلا عوض عطاؤن بلا استحقاق. الله سبحانه وتعالى الكريم الذي يعطي الجميع ولا يكافئه أحد. ففكرت إن أنا يعني أنا استحق ولا ما استحقش؟ لا ت في طريقة تفكيري غلط، طريقة دي غلط. طب نصلح إزاي؟ نصلح إن إحنا نفكر إحنا ربنا عطانا النعمة إزاي نشكر النعمة الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا ب ب وضعنا في باب معين كيف نحقق أوديت الله سبحانه وتعالى من موضوعنا؟ الذي وضعنا الله سبحانه وتعالى فيه. ألزم نفسي بمجموعة أوراق تعبدية يومية من صلاة وذكر ودعاء، لكن مثلاً أحسنا أكون بجدول الأوراق لهدف الانتهاء منه فقط ماذا أفعل؟ عادي ما فيش صح نيتك وكمل يعني ده طبيعي مفيش فيش مشكلة. يا جماعة من الأشياء من من تمن الاستمرار من تمن الثبات يعني من من من تبعات الثبات. هذا الإحساس. الرتابة. لذلك احنا اميرنا ان احنا, اي اي اي اي اي احنا نحاول ان احنا نزود الإيمان ب... عن طريق في الثبات بالكيفيات. يعني مثلا لو احنا قلنا ان واحد يقرأ القرآن كل يوم. ففي الاول كان بيجد قلبه في كل جزء او في كل آية او في كل يوم ممكن يجد قلبه جزء من الورد. بعد فترة بقى هدفه ان هو يخلص الورد بتاعه. احيانا بيجي لأوقات ضعف, وأحياناً أوقات ضعف ايمان واحيانا بيجي له اوقات قوة ايمان هل الحل ان انا لما يجي اوقات ضعف ايمان ان انا اقول لا اصلا انا كده الورد بالنسبة لي تحول الى مسألة روتينية فانا ما عنتش هعملها لان انا كده بعمل بمثل لا لا لا لا تريدها غلط مش طاح كده وما نعمل ايه خلينا نكمل كمل على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو لم تجد تقلبك مش دايما احساس الخشوع هو ثمرة من الثمرات احيانا يُبتل الإنسان بترك هذا الخشوع حنا يُبتل الإنسان بأنه يفعل العبادة وهو يعني قوة لكم كما قال سبحانه على كتب عليكم وكتال وهو كره لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات وال يعني تكفير السيئات. قال إسراع الودود على المكاره. يعني الإنسان يكره أن يأتي ماء البايد على على أعضائه على يده و ورجله في في اليوم الشديد البرودة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى إسباغ الوضوء على المكاري أن واحد يكون كاره لهذا العمل وهو يكتهد في أن هو يفعله فإزاي أننا هل أنا شرط في العبادة الخشوع لا مش شرط في العبادة الخشوع مش شرط في صحة العبادة الخشوع إنما الشرط في صحة العبادة هو الإخلاص هل أثر العبادة القلبي علي اللي أنا الآن مسكته وشعرت إن أنا بكيت لما سجدت وشعرت إن أنا اتأثرت جدا بالآية هل ده شرط في إن أنا كمل في فكرات القرآن؟ لا مش شرط أحيانا أنت بتكره القرآن و... و... وبتكره الآيات كلها سريعا وأحيانا أنت بتكره الآيات مش قادر تخطي الآية وأحيانا بتكره الآيات بتشرب ببعض الآيات وأحيانا لا على قدر ما في الإيمان لكن هذا عمل يقريبك الله سبحانه وتعالى تبتغي به ما عند الله سبحانه وتعالى بل هذا هو العمل الذي به تنفتح القلوب لأجل تحصيل الخشوع بل هذا هو عمل من به الذي به تتأثى القلوب فلا ينبغي علينا أن إحنا نترك العمل تحت زعم أنني لم أحصد خشوع في هذا العمل أو أن العمل أصبح يتيب وما الأعمل إيه غير نيتك وصح نيتك وحاول أنك أنت تكمل عمل افرد ما لقيتش نيتي اعمل ايه ادعي ربنا كما قال اواق الصديق اللهم اني اعوذ بك ان اشيرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه واشتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى واحتسب عند الله سبحانه وتعالى انك بتعمل عمل بهدف الاستمرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احبوا لعمل الله ادوامه وانقل هل الصواب أن يجمع الإنسان بين مواد كثيرة كفكرة وعقيدة وتقيد وسيرة في نفس الوقت يشتري في دوائر كتعزيز لامكين بجانب علوم الكون أما يركز على علم واحد التركيز فيه السؤال ده من أسئلة الخطيرة يعني جزا الله خيرا السائل السائلة ربنا يحفظكم جميعا على حسب المرحلة يعني في ابتدائي الطالب بياخد حساب ووو وعلوم ووو وإنجليزي وعربي في في في في في في يعني في في تجم واحد لكن لما بيطلع في, في في في في مثلا في الجامعة فبيبقى عنده لا ده في كلية اسمها كلية معدش في حس ما الحساب ده معدش معدش مدة ده بقى في كلية اسمها كلية تجارة وفي كلية اسمها كلية هندسة فعلى حسب المستوى في المرحلة الأولى عادي ممكن الإنسان لو بيتناول الأمور البسيطة الأساسية العامة يسعى والنوايا يفعل ذلك لكن في المرحلة الثانية والثالثة أنا لا أقول ذلك مطلقا أنا أرى أن الإنسان لا يدلس عقيدة يدلس عقيدة العقيدة تقل مع سنة تقل مع سنتين يخلص العقيدة وانتقل إلى غيره وخصوصا في علوم الغايات العلوم تقسم إلى علوم آلات وعلوم غايات علم الغاية علم علم الآلة علم علم الآلات زي العلم اللي هو أداة من أدوات يستعملها العلماء لأجل تحصيل علم غاية زي مثلا أصول فقه الفقه زي أصول التفسير للتفسير زي اللغة للتفسير زي المصطلح للحديث زي يعني هذه علوم اسمها تسمى علم المصطلح وأصول الفقه وأصول التفسير هذه تسمى علوم آلات هل ممكن ندرس علم آلة مع علم غاية ممكن لكن يدرس علم غاية مع علم غاية ده من الصعوبة بمكان. إنه واحد يدرس عقيدة وفكر مع... في نفس الوقت ده لا يحصل فكر ولا يحصل عقيدة ده إحنا كده عايزين نخلص الكتاب ففي فرق إن إحنا إذا أردنا نتعلم كانوا يعلمون العلم مسائل فإذا الإنسان أراد أن يتعلم فإنه هو يشوف هو هيتعلم إيه هيتعلمه في مدة قد إيه هيتعلمه عن دي مين هيتعلمه هيتدي وقت قد إيه ثم هو يبدأ حسب مرحلته وحسب المنهج المتاح بالنسبة له وحسب قدرته على التعلم وحسب الوقت المتاح اللي هو يعطيه لطلب العلم يبدأ يركز وقته تحس إنه يحصل حاجة يعني هيتعلم فقه هيتعلم فقه الفقه بيخلص آه عادي يعني على الأقل الأصول العامة وبعد ذلك هو ممكن يقضي عمره كله في الفقه يقضي عمره كله في العقيدة يقضي عمره كله في التفسير يقضي عمره كله في السيرة يقضي عمره كله في الحديث هذه علوم لا تفنى يعني علوم دايما دائمًا الإنسان كل ما هو أيدو فيها كل ما بيتكشف له أشياء فيها لكن حنتكلم على التحصيل الأصول عامة محتاج تركيز محتاج تكيس يعني نخلص العقيدة وبعد كنا ننتقل للفكرة نخلص الفكرة وبعد كنا ننتقل ل الحديث نخلص الحديث ننتقل لي لكن فكّد إن إحنا كلّ مع بعضه وبالتجربة يعني بالتجربة يعني بالتجربة في في تجارب جدا جداً غالب اللي بيجلس بالطريقة بي ديّة بعد فترة بتجد إن هو إيه هو يعني يعني عنده نوع من أنواع الثقافة العامة لكن هل ده طريق السوق في العلم لأ؟ طريق في العلم اللي, اللي هيدرس فكر وهيذاكر على على مدرسة معينة يكس في هذه المدرسة خدت منه سنة 2-3 بس بعد كده هو يفاجأ انه بقى في حاجة مسكة في ايديه بقى فيه حاجة رسخت جوه عقله بقى فيه بنيان جوه عقله بقى فيه ملكة تكونت عنده اللي كذلك لا يذاكر العقيدة كذلك لا يذاكر التفسير كذلك لا يذاكر السيرة الى غير ذلك هل حفظ آيات القرآن بطريقة ترتيب الآيات ورسم أجزاء منها حفظ ل مش فاهم السؤال قوي يعني إيه بطريقة ترتيب العيات واسمع أجزاء منها؟ ممكن أن أنتقل السؤال الوراء لغاية ما صاحبة السؤال مثلا توضح السؤال طيب بسم الله المؤهلات اللي تجعل الإنسان قادر على أن يشكح للناس تفسير القرآن من خلال نقل كلام أهل القلب فحسب لأنه يفسج هو بصوا يا جماعة عندنا هنا في نقطة مشكلة بسم الله الحمد لله الله عليه وسلم. نقطة الإرهاب الفكري اللي هو إيه؟ هو هتتكلم أصدفنا يعني يعني إيه؟ هو هتتكلم أصدفنا يقوله عليك جاهل هو تتكلم أصدفنا ما عندكش علم؟ طمعا علم التفسير علم يتفاوت فيه الناس والعلم الذي به الدعوة يعني متاحة هو العلم المجمل يعني مثلا أعديكم عن تلك الإمام الطبري محمد بن الطبري عنده علم في الآيات ابن كثير عنده علم في الآيات علم ابن كثير مش زي علم الطبري هل أنا ينفع أقول ابن كثير ما ينفعش يتكلم في التفسير لأن ابن كثير ما حصلش العلم اللي كان عند الطبري عشان يتكلم في التفسير أو مثلا الشيخ السعدي ما حصلش العلم اللي كان عند ابن كثير فبالتالي الشيخ السعدي ما ينفعش يالف في التفسير أو يصنف في التفسير لا هنا ده لأن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الناس في العلوم وفوق كل ذي علم عليم امتى اتكلم ايه الحد الادنى ان انا اتكلم الحد الادنى ان انا اتكلم ان انا اكون عارف المعنى المجمل للايه الحد ان انا الحد الادنى ان انا اتكلم ان انا اكون عارف المعنى المجمل للايه يعني بلغوا عني ولو ايه قالوا ايه يعني المولى علي القاري في شرح حديث في البخاري بيقول ايه يعني علامه يعني يعني مش بس بيقول ان احنا امينا ان احنا نبلغ الايه الايه نفسها علم يا جماعه الناس متخيله ان العلم هو شارح الايه يا اخوانا الايه نفسها علم مين المتاح أن يبلغ الآية؟ اللي متاح أن يبلغ الآية من تعلم هذه الآية؟ يعني تعلم هذه الآية هناك من علم مجرد حروف الآية فأداها كما سمعها وهناك من علمها وفقهاها وفهم معانيها فأدى المعاني التي فهمها من الآية وهناك من عنده مزيد استنباط من الآية فاستنبط معاني من الآية وربط الآية بالآية التي تليها والآية التي بعدها ثم نسج على منوالها ثم أسقط على الواقع في هذا علم آخر هل أنا أقول اللي إن ما عندوش العلم أن استنباط ما ينفعش يتكلم في التفسير لا لا لا خالص هناك هذا نوع من أنواع التشدد والتنطع إنما إيه الحد إن أنا ينفع أتكلم فيه في التفسير الحد اللي به أنت هو الحد الذي يستطيع تستطيع أن تتكلم به في أي علم إن شرط العلم يا جماعة شرط العلم شرط إنك تتكلم شرط الدعوة العلم قالوا قال صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني الإنسان لكي يدعو إلى الناس الله سبحانه وتعالى فشؤل ذلك أنه يتعلم طيب أتعلم إيه يعني أتعلم زي الطبي مثلا أتعلم أقرأ الشغل السنتي ما كان بيقول أكو في الآية مئة تفسير فلا يعجبني يعني تخيلوا واحد قرأ في آية واحدة تفسير مية تفسير في آية واحدة ثم لا يعجبه قال فأقوم فأمرغ وجهي في التراب و... و... واسجد لله سجودا طويلا وأدعو ربي أقول يا معلم سليمان علمني يا مفهيم شر... يا فهم سليمان تأمين يا معلم داود علمني فيفتح الله علي من أنواع العلوم في الآية ما لم يفتحه علي من قبل تخيلوا يا جماعة إن واحد يقرأ مية تفسير هو لم يشبع من الآية هو يشعر أن الآية فيها مزيد معاني لم يستطيع أن يقف عليها فيقف يزبط ويصلي ويقول يا رب فهبني لأنه هو حاسس أن الآية دي لها معنى في حياته في معاني في حياته ظلمة محتاج أنها تنور وحاسس من الآية دي هي نور في هذه في هذه الحياة لكنه مش قادم يوصل مش قادم يستمر المعنى اللي موجود في الآية وقرأ مئة تفسير ومع ذلك المئة تفسير لم يشبعوا حاجته فهنا جماعة العلم متفاوت وفكت اننا ايه الحد الأدنى؟, الحد الأدنى هو العلم المجمل بالآية العلم المجمل بالآية يعني ايه يعني انك تبقى عارف الآية ديت معناها ايه بتنطق ازاي اقول العلماء فيها ايه هل ده كفاية أو ده كفاية؟ يعني كفاية إن أنا أقرأ في الآية تفسير أو اثنين واعده يقولوا الناس كفاية إنك أنت تقرأ في الآية تفسير أو اثنين وتقدر تقولوا الناس هل أنا كده العالم المفسر الجهوز لا هو ما حدش قالك إن أنت إنك أنت مجرد إنك قلت للناس آية إنك أنت العالم المفسر الجهوز أنت عادي واحد تعلم آية وعلمتها للناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية تعلم آية تعلم آية ثم بلغها للناس هل ده حرام لا ده حلال هل ده يجوز؟ آه ده يجوز هل ينفع عمل؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل الصحابة لما كانوا بتعلموا آيات وعلموا للناس كانوا عندهم كل الآيات هل الأصل غالب الصحابة كانوا كانوا حافظوا القرآن لا ليس كذلك وهل كان غالب العلماء قبل ما يتعلموا أو قبل ما يصنفوا في التفسير أو يصنفوا في أي باب من أبواب العلم كان عنده كل أنواع العلوم التي حصلها سابقاً ولاحقاً عشان يقدر يفسر أو عشان يقدر يتكلم في في مسألة المسائل هذا كلام خزعبلي لأن غالب العلماء تدريجوا وصنفوا أثناء التدريج آه إحنا بنعتب على الجهل منعتبه ليتكلم بغير علم. منعته على إنه على إن الإنسان يضل الناس من حيث أراد الخير. بنعتب على إن الإنسان ليس عنده علم ويتكلم في كتاب الله بالهوى وبالرأي دون أن يعرف قول العلماء ولا يعرف الآية متى نزلت وفيما نزلت وما كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف طبقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبلش يبقى عندنا تطرف اللي هو أنا مش هكلم خالص إلا لما خلص طب تخلص لحد فين يعني نقول مثلا إيه هتذكر كم تفسير عشان نقدر أنك تتكلم في الآية مش عارف طيب لو قلنا إن أنا مش هقدر إن أنا خلاص على الصعيد الآخر واحد يقول لك والله أنا ممكن بقى أخبادم الموضوع بهذه السهولة أنا ممكن أتكلم في أي حاجة أتكلم في أي حاجة زي هي لعبة هو دين ربنا لعبة لا محتاجين نتعلم كتاب الله ثم ثم نعرف نعمل به أولاً ثم ننقله إلى غيرنا حفظ الموتون للمبتدئين في طلب العلم لا سكن دي مدرسة من المدارس الجميلة في طلب العلم لكن على حسب المتاح يعني مدرسة الموتون والحواشي على الموتون ثم التوسع في الكتب ثم بعد ذلك دي مدرسة جميلة جدا في طلب العلم وتسطح يعني في كثير من الأحيان لكن محتاجة أن يكون في حد ضابط هذه المتون ومحتاجة أن يكون في استمرار ومحتاجة أن يكون الطالب يكون عنده وقت مساحة يعني طالب في السنة أو طالب في الجامعة وهو لم يتصدر أو هو يعني عنده مساحة وقتية لطلب العلم فلا شك أن ده هيكون بالنسبة له جميل مسألة أو لو كان في مدرسة مؤسسة على ذلك وبتتابع حتى يتدرج الطالب من متن إلى حاشية إلى توسع أكبر وإلى كتاب أكبر إلى بعد ذلك يعني ينتقل إلى المخالفة أو المسائل اللي اللي اللي اللي اللي التي يخالف فيها العلماء هذا المتن يعني مسألة المتون مسألة جميلة ومدرسة جميلة جدا في طلب العلم وهي أحد المدارس المطروحة على الساحة وهل هي تعمم على جميع الخلق لا مش على جميع الخلق هل هي وحشة من ندرسش بيها لا هي جميلة لكن كل إنسان على قدر ما يناسبه على قدر الوقت المتاح بالنسبة له، على قدر الشيخ اللي بيدرس المتون على قدر الوقت اللي هيقدر يعطيه على قدر الوقت اللي هو محتاجه حتى يتعلم هذا العلم أحياناً بيكون في إنسان عايز يدرس في العلم ده عشان يرفع الجهل بيه عن نفسه فهو عايز كتاب متن. يكون يعني يكون يكون مش متن كبير ولا متن صغير مش عايز يتدرج تدرج كبير يعني هو مش هيعيش في في في هذا العلم أصلاً إنه هو بس عايز يرفع الجهل عن نفسه فهو من نسبة له دراسة المتون والتدرج من متن متن متن ممكن تكون مش مناسبة له في هذا العلم ممكن تكون مناسبة في علم آخر وعلى على الصعيد الآخر في واحد لا هو عايز يعطي بقى عايز يتدرج في العلم على أصوله ووجد هناك مدرسة تدرج ذلك فهينتقل من متن الآخر فطبعا ده يكون بالنسبة له أنسب وأفضل أنه يدرس على هذه الطريقة هل يصدر أي شخص درس تعزيز اليقين وكثرته برد عن الشباة أن الصدر يرد على أصحاب الشباة أمن الإسلام الأسلم لو يعرض نفسه لو يعرض نفسه الفتنة والله يا مع دراسة الخناءات دراسة الخناءات والردود على الخناءات ليست طريقة علمية أصلاً، يعني هذه ليست طريقة إن أنا أدرس العلم على طريقة الجدود، إنما الجدود بثوتي ثقافة عامة، إنما العلم بيدرس على طريقة المسائل. ففكر إن أنا هل أكتب يعني كتب غد على الشبهات أبدأ بيها؟ لا لا، أنا ما تبدأش بيها أصلاً، وممكن ما تتجاوز طول عمرك. بعض الناس ممكن يكون نسعى في واقع فيه شبهات هو نفسه عنده شبهات، فيكون يكون بالنسبة له ده الأنسب له. لكن اللي ما نشأش في هذا الواقع ومش متصدي مش متصدي ولا متصدي لرد على الشبهات فهو يعني لا يلزم ذلك ولا يحتاج إلى ذلك ولا يكون ذلك فيه يعني بالأولوية البداية أولوية البداية تعلم الحق تعلم الحق تعرف الباطل يعني أنا تعلم الباطل وضد على الباطل قبل ما أعرف الحق عارفين اللي عادي يرد على الإنجيل يقول لك والله أنا, أنا بأرد على الإنجليا ابن أنت كانت القرآن طب أنت كانت تفسير القرآن طب أنت كانت حتى تفسير سورة ماريا وتفسير تفسير سورة ألي عمران طب أنت كانت أنت تعرف أصلا عقيدة المسلمين قبل ما تعرف عقيدة اليهود والنصارى يعني مش الصح أن أنا أبدأ برد على الشبهات ورد على المنحرفين إنما يعني هذا ربما يكون مناسب لبعض الناس إذا نشأوا في واقع معين إذا احتاجوا إليه لكن الأولى إننا نتعلم الحق متعلم كتاب الله، متعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك إن الحق فيه ودود، يعني يعني الله سبحانه وتعالى ذكر مقالات الكفار في في القرآن الكريم ورد عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقالات الكفار ورد عليهم، لكن هناك فرق أن أنا بدرس التوحيد، وأنا بدرس التوحيد تعرضت لمسألة من مسائل التوحيد ضل فيها البعض أو مسألة من مسائل الأحكام وحصل فيها نزاع معين وأنا بقى أخذ برد في, في, في طور التعليم الحق وفري أن أنا من أول أصلا أنا طريقتي في الحياة أن الخناءة فين وأنا نازل أحلل الخناءة المشكلة فين وأنا نازل أتخانق يعني طريقة العلم تختلف عن طريقة الرد ربما تناسب البعض وتناسب بعض العلماء أو تناسب بعض طلبة العلم الذين تصدروا في باب معين من الأبواب ولا شك أن هذا كويس لكن لا ينبغي أن كل إن كل ما واحد يدرس حاجة إن هو يجر شباب المسلمين ونساء المسلمين وأمة الإسلام إلى ما هو يحبه ويدرسه ويجعل ذلك هو الأصل في الدين عادي مسألة الجدود موجودة أو موجودة لكن هل هي الأصل؟ لا مش هي الأصل ولا حاجة الأصل نحن نتعلم الحق ثم نتعلم الجدود إذا احتجنا إلى ذلك على قدر ذلك هل الجدود ممكن تكون فتنة للناس ليس دائما أحياناً بجدود بتعزز اليقين وتثبت الإنسان لأنه يعرف أنه هناك أنه على حق وأنه الخير كل الخير في الحق وأحياناً بتكون الجدود دون أن أن يكون هناك أصل ثابت بتكون سبب في الخلل خلل عاقز الإنسان أو يعني نوع من أنواع هزة له لأنه اطلع على شيء ليس ايه ايه في مستواه فلذلك القضية جماعة ايه يعني ايه يعني لو عايزين نلخص كل الأسئلة اللي فاتت ديت إن كل كل واحد بيختار على مستواه على قدر احتياجه مش كل الناس نفس المستوى مش كل الناس مكلفة نفس التكريف مش كل الناس الفرض عليها واحد مش كل الناس ايه هيكون ايه احتياجها ايه واحد ومش كل الناس احتياجها في هذه المرحلة التي تعيشها في هذا الواقع الآن واحد رأي حضرتك في أن أن أجل علوم الفقهة والعقيدة لنحفظ القرآن لا مش لازم نأجل ولا حاجة لكن نحفظ القرآن بداية يعني نحفظ على الأقل مثلا يعني يبقى معنا قصة من القرآن يعني ممكن خمس أجزاء عشر أجزاء وبعد ذلك على حسب الاحتياج يعني في واحد مقرر هو يبقى طالب علم في وقت مقرر أنها تبقى طالبة علم فهنا القرآن بالنسبة لها هيكون بداية لو هي عندها بساحة وقتيه أنها تدرس أي قبل إيه يبقى أن يركز في القرآن وبعدها ننتقل إلى غيره في واحد بالنسبة له مش هيبقى طالب علم قوي مش عايز يعيش الحياة دي لكن هو بالنسبة له عايز يبقى يعني إيه يرفع الجهل عن نفسه مش عايز يبقى طالب مش عايز يعني حياته في العلم لكن هو عايز يرفع زاد عن نفسه هنا بالنسبة له هيكون المتاح بالنسبة له انه هو يا مثلا يحفظ جزء من القرآن يكون يعرف فيه يقيم فيه علاقة مع الوحي يبقى له قصة من العبادة بالقرآن يبقى يقرأ مثلا يتعلم من المفصل بالقرآن من قفل الناس يتعلم مثلا من من القصص ياخد عشر أجزاء والمتاح بالنسبة له هي محتاجة الأخت أو الأخ محتاجة يتعلم أحكام الطهارة محتاجة يتعلم أحكام الصلاة هل يبدأ بالحفظ ولا يبدأ أحكام الطهارة وأحكام الصلاة على حسب يعني في واحد نشأ في في بلد عربية وهو كان أبوه أمه بحفظه وهو صغير هو حافظ فبالتالي لا يبدأ ب ال, ال, ال, ال يتعلم ما هو واجب عليه في واحد بالنسبة له هو ما يعرفش أي حاجة خالص وبالنسبة له يعني يعني تعلم الأحكام هو درسوا أو نسأ ودسأ في وسط مجتمع فيه الأحكام والأحكام منتشرة في وسط المجتمع اللي هو عايشه فهو مش محتاج معرفة الأحكام قوي لكنه محتاج أنه هو يقيم أكثر علاقة بربه سبحانه وتعالى ومحتاج أكثر أنه هو ما بيعرفش إقرأ أصلا فمحتاج إن هو يقرأ الكران أكثر يعني أكثر أن المسألة مش جواب عام على الجميع إنما كل إنسان يرى احتياجه يرى الأولى له يرى ما هو واجب في حقه يرى ما هو يستطيعه هو يرى المتاح في المجتمع الخارجي إنه ممكن أحيانا واحد يعني يكون جنبه شيخ عالم مثلا في باب من أبواب الفقه وهو مصمم مثلا يدرس المصطلح يا سيدي الشيخ ده ممكن يحل استغل فرصة إن أنت موجود في نفس المكان اطلب عنده اتعلم حاجة أنت ممكن ما تلاهاش تاني إن حنا الفرص المتاحة اللي قدام الإنسان مختلفة عن غيره فهنا الإنسان بيفاضل هل الأول إيه إيه قبل إيه الأول الفروض الأول فروض الأعيان ثم فروض الكفاهات الأول إيه الواجب علي الآن ما بعرفش صلي أتعلم الصلاة ما بعرفش أتطهر وتوضأ أتعلم الط والوضوء ورضو طب ده ياخد مني وقت أديه عادي ممكن ياخد منك أسبوع طيب بعد كده أنتقل لـ حسب أنت عايز إيه عندك وقت أديه متاح أديه احتياجك أديه وهكذا أريد معرفة طريقة لعدم نسيان العلم الذي أتعلمه، العمل به ثم تعليمه إزاي ما نساش العلم حاجتين، اعمل به ثم علمه لغيرك عندي مشكلة في كيفية تطبيق الوحي لما بسمع دروس بشعب السعادة البالغة لأنه حقا تناقش ما يجب علينا فعله وحتى ننجو في الدنيا والآخرة لكن عندي مشكلة في كيفية تطبيق الوحي في المواقف والحياة اليومية وكيفية تطبيق الدروس عمليا في كل مواقف الحياة وكيفية التأكد أنني أطبقه على الطريقة الصحيحة وخصوصاً في أعمال القلوب كيفية التطبيق كيفية التأكد والتثبت أن الطريقة صحيح الدعاء يعني خلينا أنك نتف... خلينا يا جماعة يعني لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى حيم لا يموت قيوم لا ينام بلاش نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى تعامل اللي هو ايه ربنا منتظر ان انت تغلطي عشان يدخل الجهنم مطلقا ربنا سبحانه وتعالى رحيم وربنا كريم ربنا يعلم الانسان وضعف الانسان وعجز الانسان واحتياج الانسان خلينا دايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى الهدية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشترى عليه أم كان يقف ويرفع على للسماء يقول اللهم رب إسعافيرا جبوا إيلهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماء والأرض أن تحكم بين عبادك في مكان يختلفون في مكانه وفيه يختلفون, مكان يختلفون اهدني إهديني اللي ما خطر في من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاور على صلات المستفيدين فخلينا نكثر من الدعاء وخلينا دايما نبقى وجديم ودايمًا نطلب من الله سبحانه وتعالى الهدية ونطلب من الله سبحانه وتعالى السبات ف. يعني دي من النقاط الأساسية نحن يعني دايما نبقى, نبقى نبقى وجدين كيف التطبيق اجتهد في التطبيق ولو أخطأ تصلح وعادي يا رماعة خلينا نتعلم نسألة ان احنا ايه يعني ما نغلط احنا بني آدم احنا بشر في فعل ان انا بغلط وانا باجتهد ان انا اتعلم وفعل ان انا ناوي اغلط بلاش بلاش نتهاون في الأسباب خلينا نخب بالأسباب المتاحة وحتى لو غلطنا عادي ما احنا بشر غلطنا وصلحنا اكتشفنا إن احنا كنا غلط بو استوبنا إلى الله واستغفرنا ربنا وهنصلح ثمن التصليح واحد اتنين ثلاثة هنعمله لأجلنا إحنا أعرضنا نحنصلح ونحن جئنا نصلح لقينا في خطأ تاني عملناه هنستغفر تاني وهنكمل تاني يعني خلي طريقة الحياة إن احنا دايماً بننتوب نتوب إلى الله سبحانه وتعالى الله يحب التوابين خلي دايماً إحنا عندنا منهج إن احنا دايماً نتوب ودايما نستغفر ودايما نقول يا رب ودايما نحاول أن احنا نبحث عن مواد الله سبحانه وتعالى بلاش نتعامل مع نفسنا التعامل المثالي إن أنا مفوض إن أنا مغلطش وبلاش نتعامل مع نفسنا التعامل اللي هو خلاص بقى يا ضايعة ضايعة فخلاص يا عم بقى إيه إهرس نفسك في الضياع إنما لا عادي ابحث ولو بحثت وليه طريق خلط إيه أصلح وهكذا الإنسان الإنسان دائما مفتناً تواباً نسية إذا ذكية ذكذا كيف نوازن بين اللي تتعلق اللي اللي نتعلمه ونعمل به ما معنى كتم العلم ده درس ممكن إن شاء الله موجود على الساوند اسمه كتمان العلم ممكن وكيف يعني عاتب الله سبحانه وتعالى ده كان مجلس من مجالس سورة البقره في مجالس الوحي في سورة البقره كتمان العلم وكيف ما معنى كتمان العلم هل كتمان الأحكام ولا كتمان العقائد ولا كتمان الشعائر وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذم ذلك وعقوبة علماء بني إسرائيل الذين كتموا العلم. السؤال أنا ما فهمتوش يعني أرجو تسجيل جزء الأسئلة هل حفظ آيات القرآن الكريم بطريقة ترتيب الآيات ورسم أجزاء منها لتسهيل الحفظ حرام؟ أنا مش فهم فعلا السؤال. أنا يعني يعني يعني ترتيب الآيات ورسم أجزاء منها يعني أقصد تقصدي إن التقصيرين إن أنا أحفظ الكرآن كتابة يعني إيه المانع إننا نحفظ الكرآن بالكتابة؟ يعني يعني ما المانع في ذلك؟ إيه الحرام في ذلك؟ مش فاهم يعني كلمة حرام دي جات من إيه؟ حضرتك ترشح الكتاب في مقاصد الصور على مانعج السلف أو إيه يعني إيه مقاصد الصور على مانعج السلف؟ بشك يا جماعة الكرآن كتاب أعجز الله سبحانه وتعالى به الخلق هو كتاب الله سبحانه وتعالى المبين هذا الكتاب يصلح لكل زمان ومكان استعمله كل أهل عصر لأجل أن يعرفوا طريق الله سبحانه وتعالى في زمانهم فكان وهو حمال أوجه وفيه من الإعجاز أنه يصلح لكل الأفراد في كل زمان وفي كل مكان وأن الآية الواحدة تحل إشكالات آلاف ملايين مليارات البشر كل إنسان يستطيع أن يعيش بهذه الآية ويأخذ من الآية ما يحل به مشكلته وما يستطيع به في طريقه وما يعرف به طريق الله سبحانه وتعالى على معنى مختلف عن الآخر في المعنى المجمل الذي أراد الله سبحانه وتعالى يعني هو ربنا سبحانه وتعالى تكلم بكلام له معاني واضحة هذه معاني واضحة تنزل على نفوس العباد المتفاوتة ف. تنير هذه النفوس وتضيء هذه النفوس وتهدي الناس إلى الخير فنقطة مقاصد الصور مسألة متفاوت فيها العلماء عبر العصور ويعني هل هل هذه مسألة توقيفية يعني نقول إن مقصد الصورة الفلانية مقصد معين ولا ولا يسع أحد إن هو يخالف في هذا المقصد لا هي مسألة اجتهادية ف مقاصد دي مسألة تهادية ف في يتفاوت فيها الناس مسألة ربط العلماء أصلا ربط الناس بعضهم ببعض ومسألة إن الصورة لها مقصد عام مسألة أصلا فيها تفاوت في كمسألة عموما أصلا هل أصلا الصورة لها مقصد عام ولا الصورة تتناول موضوعات مختلفة لمسألة أصلا مختلفة فيها ثم مسألة بقى هل إذا إذا اعتبرنا إن لكل صورة مقصد واضح جلي هل هذه مسألة منصوص عليها وتوقيفية يعلمها الجميع ولا مسألة أيضا مختلف فيها دع على القول أصلا بإن كل إن كل إن سورة لها وحدة معينة ومقصد واحد وإن لها بتناقش موضوع معين دي أصلا مسألة فيها تفاوت ثم المسألة لا شك إن السورة سورة لكن هل السورة لها مقصد واحد لا السورة حنام بتناول مقاصد كثيرة جدا ومعاني كثيرة جدا وموضوعات كثيرة جدا أحياناً بيكون فيها موضوعات واضحة ظاهرة لبعض العلماء دون البعض وأحياناً بتكون السورة ليس هذا كله يعني أحياناً تجد أن عالم العلماء واجب ننقش السورة معينة ومحور السورة كلها حول مقصد معين وتجد لما تكرأ الكلام تجد أن الكلام له وجهة كبيرة ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب آخر في عالم آخر فتجد أن هو الصورة وضح لها مقصد آخر تماما ومحو كل ما عن الصورة حول المقصد آخر وتجد أن أيضا الكلام له واجهة كثيرة كبيرة جدا فالمقصد أن مسألة مقاصد الصور مسألة ليست مسألة توقفية فمسألة أن وضع مقاصد الصور وبحث عن عن هذا الأمر دي مسألة فيها اجتهاد كبير جدا جدا جدا ويعني يعني من من صنف مثلاً وعوتي عليه وبين أخذ الوضد مثلاً الإمام البقاعي في نظم الدور في تناسب الآيات والسور ويعني بعد ذلك بقى يعني يعني مسألة التفسير الموضوعي والتفسير المقاصدي وووإن كل سؤال لها موضوع محدد وإن ربط الأول السؤال بأخرها بموضوعاتها مسألة فيها اجتهاد كثير ليس هذا محله الآن. هل يطلب العلم الشيخ بك أبو زيد مش طهي أبو زيد الشيخ بك أبو زيد الشيخ بك, بك أبو زيد بك بن عبد الله الشيخ بك أبو زيد هل هناك قرآن في الجنة فيها ما تشتيل أنفس وتلذل الأعين يعني مش فاهم يعني من أراد أن يكره القرآن ويستمتع بذلك فهذه متعته والله سبحانه وتعالى يمتع الإنسان كيف شاء سيدنا موسى وقف يصلي في قبره وهذا وهذا من النعيم الذي يتنعم به في دار البرزخ لما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الإسرائي والمعراج بقبر موسى عليه السلام فوجده يصلي قائما يصلي فهذا العلماء يقولوا وكيف يصلي وهذه ليس باري التكليف قالوا هذا من النعيم الذي يحبه موسى عليه السلام فالجنة فيها ما تشتهي الأنفسة هذا الأعلى فكل إنسان يتلذذ كيف شاء في الجنة إن شاء الله ربنا يزوكنا وياكم الجنة لا السلام عليكم أي طاعات ممكن تشوف أنا وصحبتي أو لا على كل الطاعات لا مش سندولها على كل الطاعات ووو وهذا من الولد أولا على كل حاجة يعني هي صحبتك وكل حاجة بس مش معناه إن هي صحبتك كل حاجة إن يكون في مساحات إن إنك تكتب حياتك مكشوفة قدام صحبتك ونهاية صحبتك تكون مكشوفة قدامك لا في مساحة من العلاقة الخاصة بينك وبين الله لا ينبغي أن تكون مشتركة عند الجميع وفي مساحة من العلاقة الشخصية بينك وبين نفسك لا ينبغي أن تكون مشتركة عند الجميع وفي مساحة بينك وبين صاحبتك ممكن تكون مشتركة. يعني. وفي مساحة ما بينك وبين باقي أصحابك ما يكونش مشتركة مع صاحبتك دي يعني خالنا يا يبقى عندها نطب في التعاملات ونطب في العلاقات ان مش لازم أنا مصاحب فلان فكل الحاجة اللي بيني وبين باية الناس كلها فلان داء عارفها. ومش لازم إن أنا عشان في واحد صاحبي قريب مني إنه كل حاجة في الحياة يكون هو عني يكون هو عارفها لا في مساحة عادي هو له علاقة شخصية وعلاقات شخصية معينة في مساحة خاصة بينه هو بين بينه بين وبين الناس وبينه هو بين نفسي وبينه هو بين ربه هذه مساحة خاصة وفي مساحة مشتركة بيني وبينه وفي مساحة مشتركة مع المجتمع كله وفي مساحة خاصة بي أنا ف. مش لازم ان انا هل انا اقول لاصحابي على, على كل العبادات اللي بيقولها لا اجعلي بينك وبين الله خبيئة هل ما ينفعش كل العبادات تبقى خبيئة لا انت محتاجة صحبة خلي بينك وبين صحباتك وبين مجتمعك الايماني بعض العبادات اللي بناديها مع بعض وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بعض العبادات اللي بنديها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى طيب اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته